إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً وتر الأرضها مدة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج